هذه صفات من صفات عباد الله المتقين الذين أكرمهم الله جل وعلا بجنة النعيم جنة عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها؟ جنة جعلها الله جل وعلا داراً للأبرار من عباده الأخيار الذين امتثلوا أوامر الله عز وجل كلها تعبدوا الله تبارك وتعالى بقلوبهم تعبدوا الله جل وعلا بجوارحهم بأموالهم وأوقاتهم هؤلاء الذين من أوصافهم أنهم ينفقون ما آتاهم الله تبارك وتعالى على كل حال في حال الصراء أو في حال الضراء في حال في حال ما يكونون أيثر الناس ينفقون بالكثير وفي حال الضيق لا يبخلون حتى عن القليل دليل على صدق إيمانهم بربهم جل وعلا وتعيهم في الزلفة إليه تبارك وتعالى ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أهل الإنفاق في سبيل الله الذين يتصدقون ابتغاء مرضات الله بأن صدقتهم دليل على صدق إيمانهم والصدقة برهان قال عليه الصلاة والسلام من صفاتهم من صفاتهم هذه الأخلاق العالية هذه الصفات والخصال المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يكظمون غيظهم والغيظ هو امتلاء القلب هو امتلاء القلب بحب الانتقام حقا بذلك لشيء آذ الإنسان لمظلمة،, لمظلمة تعرض لها فيحتقن قلبه بحب الانتقام لأجل ذلك وهي فطرة في بني الإنسان كلهم إلا أن الله جل وعلا ميز أهل الإيمان أنهم إذا أصيبوا بمثل هذا ينبغي عليهم أن يتمالك أنفسهم وأن يمتثلوا أوامر ربهم جل وعلا وأن لا يسارعوا بردود الأفعال التي ربما تعود عليهم بالوبال في الدنيا والآخرة إن شدة الغضب من الشيطان وإن العجلة من الشيطان كما قال خير الأنام عليه الطلاة والسلام إن التأني من الله وإن العجلة من الشيطان الكاظمين الغيظة خطلة لا يقدر عليها كل الناس الشديد الذي ربما يظنه الناس الشديد الذي ربما يظنه الناس هو الذي يطرع غيره ويغلبهم إنما الشديد على الحقيقة أو الصرع كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا لما سأل أصحابه عنه قال الذي يغلب الناس قال ليس الشديد بالصرع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الذي لا يطيش عقله ولا يتصرف التصرف الذي يعود عليه بالندامة والخصارة يوم القيام إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا من الناس من وقع في جرائم بسبب صيش عقله عند ثورة غضبه من الناس من فرق عائلته من الناس من أفسد في الأرض فسادا عظيما، لأنه ما كظم غيظه وما ملك نفسه لما غضبت. النبي عليه الصلاة والسلام مرب الناس وآمر الناس الخير ومعلم الناس الخير يوجهنا في هذا الباب. التوجيه العظيم يحطنا على حسن الأخلاق وينهانا عن مساوئها يبين لنا درجة هذه هذه القرب العظيمة عند الله جل وعلا هي قربة من أعظم القربات والناس عنها في غفلة هي معاملة بين العبد وغيره من عباد الله جل وعلا إلا أن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في فضائل من تحلى بالخصال الحميد والأخلاق الحسنى أحاديث عظيمة ربما لا تجدها في غيرها من الأعمال يكفي في فضلها أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر حسن الخلق البر كلمة جامعة لخصال الخير كلها قال علماؤنا لخصال الخير كلها من عبادات وحسن معاملات إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر حسن الخلق ليس على سبيل الحصر بل على سبيل بيان أهمية هذا الموضوع أنه من أعظم خصال الخير وهذا من باب قوله الحج عرفا فهي من أعظم خصال الخير أثقل شيء في الميزان هو هو حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام يكفي في فضله أن الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى أكرم به أحب الخلق إليه نبينا عليه الصلاة والسلام فهو أحسن الناس خلقا على الإطلاق وإنك لعلى خلق عظيم قال رب العزة والجلال في حقه ليس هذا فحسب إنما النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق هذا الدين في الحقيقة يا إخوان هو دين الخلق الحسن ولهذا ينبغي أن يتميز أهله وأن تتميز هذه الأمة بأنها أحسن الأمم أخلاقاً على الإطلاق ولكن واقعنا يكذبنا ولكن واقعنا يكذبنا إلا من رحم الله جل وعلا من بعض عباده الصادقين المؤمنين به المتحلين بما أمرهم به تبارك وتعالى إن الخلق الحسن إن الخلق الحسن من الإحسان بل هو من أعظم الإحسان ولهذا ختم الله جل وعلا الآية الكريم بقوله والله يحب المحس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كظمهم لغيظهم وعفوهم عن غيرهم والعفو درجة فوق درجة كظم الغيظ فوق درجة كظم الغيظ لأنك تعفو عمن أساء إليك وتتجاوز عن إساءته بقلبك أي من قلبك وهذه جماع خصال الخير وجماع الأخلاق الحسنة الطيبة ومن هذا القبيل قال الله جل وعلا في آية أخرى هي أجمع آية في كتاب الله في مكارم الأخلاق قال رب العزة والجلال خذ العفو، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعِرض عن الجاهلين. قال علماؤنا هي أجمل آية في القرآن في مكارم الأخلاق. من جمع الخصال السلام، فقد جمع خصال الأخلاق. التي جاء بها هذا الدين والتي أمر بها صيد الأولين والآخرين والتي تحلى بها عليه الصلاة والسلام لأنه كان أحسن الناس خلقا كان أحسن الناس خلقا بشهادة ربه جل وعلا له وبشهادة من عايشه وعاشره يقول أنثى رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلكم يعرف أنثى خادم رسول الله الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين من عمره عندما قدمه المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رضي الله تعالى عنه ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء قبط فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله وما نهرني قط خادم من خدم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له لشيء فعله لما فعلت هذا ينتهره لأجل ذلك ويؤنبه على ذلك ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل ذلك ولا نهره قط حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ فيه درجة الكمال بلغ فيه درجة الكمال والحلم من أخف الخصال الحميدة والأخلاق الطيبة التي لا يتحلى بها إلا الخلص من عباد الله تبارك وتعالى، إلا الخلص من عباد الله جل وعلا من أنبيائه ورسله. ومن أتباعهم من الصالحين الذين يسيرون على نهدهم هي من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل ويحب أصحابها جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم وهو جالس في مسجده مع أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم قوم هم خير الناس على وجه الأرض هم خير الناس على وجه الأرض هم من أحسنها من أحسن الناس أو أحسن البشرية حتى أن بعض الصحابة اشتاق لرؤيتهم حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج من المسجد ليستقبلهم وليبشرهم ببشر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلما نزلوا وأناخوا برواحلهم أضرع القوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقبلونه ويسلمون عليه إلا سيدهم المنذر الأشج بن عبد القيس رضي الله تعالى عنه فإنه لم يسرع بل جمع الرواحل وربطها وأنزل متاعه وغير ثوبه بثوب جميل يليق بهذا المقام مقام لقيا سيد خير الأنا سيد الأناام عليه الصلاة والسلام فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله إن فيك خطوتين يحبهما الله ورسوله في رواية مسلم وفي رواية أحمد وأبي داود وغيرهما قال الأشج رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهي, تخلق أهي تخلقت بها أم جبلني الله عز وجل عليها؟ قال بل جبلك الله عليها فقال الحمد لله فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. هذه منزلة الأخلاق في الإسلام يا أمة الإسلام وهذا فرح النبي عليه الصلاة والسلام واستبشاره الطيب بمن كان من أمته قد بلغ هذه المنزلة فحسن خلقه كما أمره الله عز وجل وكما أمره النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الأميال الكثيرة ليصل إليه أول ما يلقاه به النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى الجميلة الطيبة لأجل أخلاق تحلى بها لأجل أخلاق تحلى بها هي من أشرف الأخلاق وأفضلها وأحبها إلى الله جل وعلا الحلم والأنات الأنات هو التمهل وعدم الإطراع هو التأني في الأمور كلها هو التأني في الأمور كلها إلا أمر واحدا كما قال عليه الصلاة والسلام التؤدّت في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة أن تتأنى وأن أن تتأنى في أمورك إذا أقدمت عليها أن تتأنى إذا أردت أن تتكلم أو إذا أردت أن تعمل أو إذا أردت أن تقصد مكانا ما أو عملا ما إذا أريت إذا أردت أن تتزوج إذا أردت أن تطلق إذا أردت أن تفعل أي فعل من أفعال الدنيا فإنك بتأنيك هذا جمعت خصلة من خصال الخير وكان فيه خيرا لك لك ولمن معك من حولك أما في عمل الآخرة فقول الله جل وعلا الذي قرأناه على مسامعكم يدل على هذا هذا القول أو هذا الحديث النبوي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أعمال الآخرة المطلوب فيها المسارع والمسابقة وعدم التأخير فيها وعدم التأني لأن الإنسان لأن الإنسان لا يدري ما لا يدري أجله متى سيرحل من هذه الحياة الدنيا وهذه الأعمال لا تحتاج كذلك لأن تفكر فيها أو تستشير أو تستخير لأنك كفيت هذا الأمر لأنها أعمال أمرك بها ربك وخالقك وبارئك فهي خير محظ لك وفيها تحقيق لجميع مصالحك. ودفعا لجميع المفاسد عنك فلا فلا فائدة من التأني أو التمهل أو الانتظار بل إن في التأني والتمهل في مثل هذه الأعمال قد تضيع على نفسك خيرا عظيما أما في غيرها من الأمور فالواجب عليك التأني والتمهل وعدم التسرع وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها كذلك التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة هي من أعظم الخصال وأكرمها وأفضلها إلى الله جل وعلا لاحظها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل أي في الأشج بن عبد القيث لاحظها فيه ودلت عليه وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا وحيا لأنه لم يعرفه ولم يلقاه من قبل ولكن نزل الوحي بفضيلة هذا الرجل عند الله جل وعلا ثم إن مجيئه وتصرفه الذي اختلف فيه عن أصحابه دليل دليل خلقه ودليل تحقق هذه الخصلة فيه فإنه تأنى وتمهل وغير من ثوبه لاستقبال لملاقات نبيه عليه الصلاة والسلام ثم لما لاقاه بشره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشرى العظيمة فكلما تأنى العبد وهذه من الخصال التي يفتقدها الناس في هذا الزمان ويقعون بسبب ذلك في محاذير كثيرة يخالفون أمر الله عز وجل فيها ويقعون في مفاسد كثيرة تضرهم وتضر من حولهم من الناس فينبغي على كل مسلم إذا قصد عملا ما أن يتأنى بأن يسأل عن حكمه أولا ثم يستشير عن مصلحته في ذلك العمل أتتحقق أم لا ويستشير في هذا أهل الخبرة والشأن وقبل هذا كله يستخير ربه تبارك وتعالى بأن يختار له الأصلح من أموره كلها فإن كان في هذا الأمر خير فإن كان في هذا الأمر خير مضافيه مضافيه بعد استخاره ربه جل وعلا عليه بعض فوائد الأناد وطرق اكتسابها والحصول عليها نذكرها بإذن الله جل وعلا الجمعة الخطبه القادمه ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا أخلاق نبينا عليه الصلاه والسلام وأن يوفقنا لاكتسابها بالاجتهاد في تحصيلها لأن الأخلاق منها ما هو جب ومنها ما هو مكتسب كما سنبين هذا بإذن الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليه